وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِغَيْرِ فَهْمٍ فِتْنَةٌ وَبِغَيْرِهَا قَتَاوِيلُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آه به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب ربنا لا تذر قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إن كجامع النات اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق الميعاد